وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله قال أحد من السلف رحمة الله عليه وهو يتكلم عن الأولاد قال أولادنا أكبادنا وثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة يا لها من كلمات جميلة أيها الأحبة من هذا الرجل ولكننا للأسف الشديد لا نشعر بما يشعر به هذا الرجل وبالتالي لا نهتم بأمر الأولاد ولا نعمل على تنشئتهم التنشئة الصحيحة الطيبة مع أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك فقال الحق عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم واهليكم نار والوقايه من النار لا تكون بملء بطونهم بشتى انواع الطعام والشراب ولكن تكون بتعليمهم الدين تكون بربط قلوبهم bij الله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في van de zon. هذه zijn hier in het midden van de قال We zijn hier وهم het سبع سنين مروهم zon. We zijn سبع سنين het التي يتعامل de الإنسان مع الناس في كبره هي صدى مباشر لما تعلمه في الصغر هي نتيجة التربية في الصغر ولذلك كان أول شيء اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأطفال أنه كان يركز على مسألة التوحيد كان يزرع في نفوس الأطفال معنى التوحيد الخالص فقد روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وكان يومها طفلاً صغيراً ابن عباس كان طفلاً صغيراً يومها قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً كان مرادفاً له على دابته على راحلته وهو طفل صغير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يكلم الكبير قال له يا غلام إني أعلمك كلمات يقول هذا لطفل صغير إني أعلمك كلمات ثم قال له احفظ الله يحفظك يا لها من كلمات عظيمة احفظ الله يحفظك كيف يحفظ الإنسان ربه سبحانه وتعالى وهل الرب يحتاج إلى حفظ ابدا حفظ الرب هنا بمعنى الحفاظ على ما أمرك به أن تمتثل أوامر الله عز وجل وأن تجتنب نواهيه إذا قمت بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرعاك ويحرسك ويحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده اتجاهك واذا سالت وهنا التوحيد هنا مساله التوحيد التركيز على مساله التوحيد اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله كلمات عظيمه في التوحيد يوجهها النبي الى من الى طفل صغير لماذا حتى يتعلم هذا الطفل معنى التوحيد الخالص فيجب على كل والد ترسيخ العقيده الصحيحة في نفس الولد منذ البداية لكي ينشأ على هذه الفطرة الإسلام كما قلنا سابقاً الإسلام هو الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فيجب على الأب أن يحافظ على هذه الفطرة ترسيخ العقيدة في نفس الولد أيها الأحبة أن تعلمه معنى كلمة التوحيد معنى لا إله إلا الله تشرح له معنى لا إله إلا الله أن تعلمه القرآن كلام رب العالمين تعلمه القرآن لكي ينشأ على الفطرة ويمتلع قلبه بأنوار الحكمة ويكون محميا من الشرك وأساليبه من الشرك ووسائله فلا يتوجه هذا الطفل أبدا لا يتوجه بسؤاله لا في صغره ولا في كبره لا يتوجه بسؤاله وحاجته الى غير الله عز وجل لانه نشا على التوحيد لا يتوجه بسؤاله الى قبر ميت كما وحال كثير من المسلمين من ابناء المسلمين اليوم لا يتوجه بسؤاله الى ساحر لا يتوجه بسؤاله إلى كاهن ابدا وانما يتوجه التوجه الصحيح لماذا لانه تربى على قيم الاسلام يتوجه التوجه الصحيح فلا يسأل إلا الله عز وجل ولا يتوكل إلا على الله عز وجل ولا يخاف إلا الله ولا يستعيث إلا بالله عز وجل ولا يستعين إلا بالله عز وجل ومن أهم صوري وأعظم صوري تربية الأبناء والتي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم تعليمهم الصلاة ولاحبه نعلمهم منذ البداية أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وهو الذي يعطي الإنسان كل ما يحتاج هو الذي يعطي الإنسان كل النعم وعلى الإنسان أن يشكره على هذه النعم وذلك يتم عن طريق ماذا؟ يتم عن طريق الصلاة فيصلة بين العبد وربه ونعلمهم ايضا أن المساجد هذه المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى فيها تتنزل الرحمات وفيها تتنزل البركات ونذكر الأولاد بقوله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نعلمهم أن المجد هو أطهر بقعة على وجه الأرض ونعلمهم أن الصلاة في المسجد تفضل الصلاة في البيت بسبعة وعشرين درجة، فينشأ الطفل على حب الصلاة وعلى حب المساجد. أقول قولي هذا والسفر الله لي ولكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الاخوه والأخوات، من أفضل ما يترك الإنسان في هذه الدنيا. ولد صالح يدعوا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من جملتها ولد صالح يدعوا له. والتربية لها آثار بيّنة في تكوين شخصية الطفل، ولكن للأسف الشديد هناك بعض الآباء تخلوا عن اداء هذه الرسالة العظيمة الكريمة، تخلوا عن تربية أبنائهم. ولذلك انحرف كثير من الاطفال اليوم عن الطريق السوي عن الصراط المستقيم والغريب في الامر ان هذا الاب بعد ذلك يبدا يتساءل ما الذي حصل لماذا ضاع اولادي لماذا انحرفوا عن الطريق الجواب لانك لم تقم بواجبك ولم تلتفت في يوم من الايام الى اولادك ولم تعتني بتربيتهم كما ينبغي ورحم الله ذلك الرجل الذي قال لابنه والله يا بني إني لأزيد في صلاتي ابتغاء صلاحك الله أكبر أطيل في صلاتي لماذا طلبا من الله عز وجل أن يصلحك أما نحن اليوم أيها الأحبة بعضنا لو سألته منذ متى جلست مع أولادك منذ متى دار بينك وبين أولادك كلام حوار نقاش منذ متى قبلت اولادك منذ متى ضممتهم الى صدرك ربما لا يذكر هذا الانسان فاخواني لقد حان الوقت لقد حان الوقت لكل واحد منا ان نستيقظ من غفلتنا هؤلاء ابناؤنا وكما قال هذا الرجل ابناؤنا اكبادنا وثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن لهم سماء ظليله وارض ذليله فأنا أقول لكم تحببوا إلى أبنائكم قبل فوات الأواد واهتموا بتربيتهم فإنكم ستسألون عنهم يوم القيامة اللهم أعدنا من مضلات الفتن اللهم جنبنا الفواحج ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أبصارنا وبارك لنا في أسماعنا وبارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بناتنا يا رب العالمين اللهم تُب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوم إلى صلاتكم ورحمكم الله